إن حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا أن المحبة ينبغي أن تكون لله فقال صلوات ربي وسلامه عليه سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ثم ذكر منهم اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه القضية أنهما اجتمعا على محبة الله وازداد الجمال جمالا يوم أن افترقوا على طاعة الله لم يكن الهدف دنيا ولم يكن الهدف شهوات عابرة ولم يكن الهدف صحبة من أجل مال ولا الهدف من أجل أن يظهر أحدهم على الآخر لا يا شباب لا يا أحبابي لا يا قرة عيني القضية أعظم القضية من صدق مع الله صدق الله معه ومن قدم المهر نال الأجر الله جل وعلا إنما جعل محبتنا فيه جل وعلا لم يجعلها من أجل دنيا زائلة فإن الدنيا يا حبيب الغالي والله لن تبقى أرسل لك رسائلي وقلبي يكاد يتفجر ألما وربما فرح في أحيان أخرى أفرح حينما أجد هذه الوجوه الطيبة التي جاءت إلى ملتقى شباب الخبر أسأل الله أن يجزي القائمين عليه الفردوس الأعلى قولوا آمين حينما جاءوا جاءوا لله يفرح قلبي وأجدوا والله روحي تكاد تصعد إلى السماء فرحا وسرورا لا ينمني وأقول للائمي يا لائمي لا تلمني إنهم شباب أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما جاءوا لمن ولا جاءوا لشهوات ولا جاءوا للدنيا ولا جاءوا من أجل أن يبرز أحدهم في جانب دون الآخر لا يا غالي إنما جاءوا لله وأشهد الله ما أحببت الشباب عبثا حينما أتكلم مع الشباب ماذا أريد أريد قلوباً آمنت بالله جل وعلا أريد أنفساً خشعت لجلال الله جل وعلا أريد آداناً يوم أن تسمع كلام الله جل وعلا تخضع وتخشى وتعل قربها من الله تبارك وتعالى أبشركم يا شباب وأبشر الجميع بأن الله تبارك وتعالى لا يجمع حبه إلا في قلب من اتقه فأشأل الله يا شباب أن تكونوا كذلك يقول ربي جل وعلا في محكم الكتاب واسمعني يا غالي واسمعيني يا غالية اسمعني يا أبي واسمعني يا أخي واسمعني يا شيخ الغالي واسمعني يا بني واسمعيني أخيتي واسمعيني أمه فلكم دبجت كلامي قال الله جل وعلا في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ولكن الله ولكن الله ألف بينهم يا حبيبي ألفه أنزلها الله جل وعلا في قلوبنا ألفه فلنفتح صدورنا لها ولنقل هنا نجتمع من أجل الله جل وعلا يا شباب أفرح والله يوم أن أجد أولئك الشباب يلهون ويلعبون ويسافرون ويذهبون ثم إذا نادى منادي الصلاة هيا على الصلاة هيا على الصلاة رأيت وجوها شاحبة وأعضاء ساجدة وجباه لله جل وعلا مرغمة بل مختارة تأتي طالبة لما عند الله جل وعلا والدار الآخرة أفرح يا شباب يوم أجد شبابا مهما عصوا ومهما بغوا ومهما نسوا لقاء الله جل وعلا يتذكرون قول الله جل وعلا في محكم الكتاب فتراهم يذلون تائبين ويأتون مستغفرين يريدون من عند الله جل وعلا رحمةً قال الله جل وعلا في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الوفور الرحيم علم الشباب أن لهم ربا غفورا أن لهم ربا رحيما أن لهم ربا كريما أن لهم ربا يغفر الذنب وياخذ به ويستر العيب مهما بغى العبد ومهما تكبر ومهما نسي ومهما ولغ في الحرام والكبائر تراه إذا قال الله جل وعلا له قل يا عبادي جاء بدمعه جاء بقلبه جاء بشعوره لأنه يعلم أنه لا يغفر الذنب إلا الله لأنه يعلم أن الله جل وعلا يستر عيبه بل وربما عصاه بين الناس وعلى ظاهر الأرض وفي باطنها وعلى ظهر البحر وفي الطيارة ومع الشباب ومع الناس لكن تأتي لحظة يتذكر فيها ذلك الشاب أنه أسرف على نفسه فتتحدث دمعات غالية من عينيه رسالتها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكولن من الخاسرين جاء الشاب لا يصلي عق والدي بغى في الأرض أفسد أيما فساد تنظر في صلاته لا يصلي تنظر في أحواله عجبا ترى أمه وتراها يتمى وأبناؤها بين يديها ترى أباه يجر الخطأ يبحث عمن من يهدي ولده بعد الله تراه يخرج وينسى عظمة الله جل وعلا وهو يعلم أن الله جل وعلا يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون بالمعاصي ويستخفون بالكبائر ولكن حينما يتذكرون عظمة الله تخب جباههم لله جل وعلا ذلة وتوبة وإنابة كلهم يقول رباه اغفرناه